إن الله يرى كلا لئلا لم نسفاً بالنصية لا صيّة كاذبة خاطئة هل يدعو نادياً سندع الزبانياً كلا لا تطعه واسجد وقترب